باب ما يهمز من الفعل قد رقأ الدم أو الدمع مع يرقأ والرقوء أن ينقطع. ولا تسب الإبل إن فيها لنا الدم إذ نعطيها ندي بها القتلى فتدفع القود وتقطع الحرب وتطفي ما وقد رقيت رقية هذا الصبي أرقيه من عين ولسع عقربي وقد رقيت طالعا في السلم أرقى رقيا أي صعدت فاعلمي ورجل درأته فدرأ دفعته واثنان قد تدارأ وقيل قد داريته باليائي لا ينت أو خدعت بالحياء وبار الإنسان من يشركه فارقه وامرأة تفرقه وحاتم بار الرياح كرما فهو يباريها فصار علما كذلك الجيران قد باراهم عارضهم في الفعل أو جاراهم وعبأ المتاع تعني ضمه في موضع أو شده أو رمه والجيش عبيت لحرب فغدا وهو على تعبية تشج العدا قال وقد عبأته مهموزا فلا تظن الهمز لن يجوزا وقد نكأت القرح أي قشرته أنكأه نك أن فقد ضررته أما العدو فنكيت أنكي نكاية بالقتل ثم الفتكي ورد الشيء فقل رديء ودف اليوم فقل دفيء ودف الإنسان أيضا دفاء فهو دفاء وهي دفاء وأومأ المرء إلى الرجال بيده يأمر بالإقبال ورفأ الثوب وهذا يرفأ وهدى الناس وهذا يهدأ يرفأ أن يخيط فهو رافئ يهدأ أن يسكن فهو هادئ وقد تثاءبت فتحت من كسل أو وسن عراكا والثؤباء اسم لذاك الأمر وقد فقأت عينه لضري فعينه مفقوئة بعودي أو إصبع أو طرف حديدي وأنت قد أرجأت أمر عمري أخرته وقد أتى في الذكري فأنت مرجئ وتلك المرجئة طائفة قالت بقول وفئة ووبئت أرضك فهي وباء كصدئت درعك فهي صدئة ووبئت وأرضه موبوئة كوفئت ويده موثوئة معناه أن الأرض فيها الوباء وهو فساد في الهواء يطرأ وقل إذا نَا وقت قوما فصبري معناه عاديتهم في الأشهر تقول في مصدره المناوئة كقولهم ما لأتهم ما لئه قال علي عندما قتل عثمان ما نع عليه م السلام ما حنث والله ما قتلت عثمان ولا ما لاتهم في قتله إذ قتل يريد ما عاونتهم في قتله وليس ذاك الفعل فعلا مثله وروى الانسان مثل فكرا في الامر في خاطره ودبرا وهي الرويه كذا لا تهمزي تكون من رويت في قول عزي وأكثر الباب بياء إن جاءا وهمزة قد قيلت سواء